بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا لا إن الإنسان لا يضرا أرأيت أستغنا إني إلا ربك رجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى هل أمر بالتقوا أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب